وإلى ثمود أخاه صالح قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غيره وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستوَفِروا ثم توَبوا إليه إن رَبِّ قَرِيبٌ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 فيأخذكم عذاب قريب فعطروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت ياويلت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب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 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد